أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذوات أفنان فبأي آلاء ربك ما تكذبان فيهما عينا تجريان فبأي آلاء ربك تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان. فِئَأَيِّ آلَاءِ ربكما تكذبان متكئين عَلَى فُرُشٍ مُتَّكِئِينَ عَلَى فُرُشٍ بَطَائِنُهَا مِنْ استبرق الجنتين دان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 إحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان للضاختان فبأي آلاء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 ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان تكيئنا على رفرف خضر وعبقرين حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك.